بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وقعا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا لا إله إلا هو وفَاتِحُهُ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِينَ عَمَّتِ وَمَهِلُهُمْ قَدِيلَ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَلَوْ وَجَحِيمَ وَقَامَ الْمُنذَرُ صَتَهُ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً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 فَمَن شَاءَ اسْتَغْفَرَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وعلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه